موسوعه ا ل م ن ا ب ل ا ي ل ل ع ل و ن ا ل ا س ل ا ن ي خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق ت ع ا ل ى عما يشركون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 وتحمل اثقالكم إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق ا ل أ ن ف س ان ربكم ل ر ؤ و ف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها و ز ي ن ة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله, قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن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 ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي ان تميد بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 م و س و ل ه م م ا ذ ا أ ن ز ل ر ب ك م ق ا ل و ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ل ي ح م ل و ا ا أ و ز ر ه م ك ا م ل يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أوزار ا ل ذ ي ن ن ي ض ل و ه م علم بغير ألا أ موسوعه ا ي ز ر ن ق النابلسي ذ ي من ا ا ن من ه م ل ق و ا ع د فخر ع ل ي و م الاسلاميه من فوقهم ع ذ ب ن ح ث لا ي ش ع ر و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 اجعلنا ممن يرى انفسنا ل ي ممن يرى انفسنا ل م ممن يرى انفسنا ممن ب ا ك يرى ا ن ف و ن ا فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم, ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا ح س ن ة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 ان ش ن ا لا شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا, ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك ف ع ل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين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 ان تحرص على هداهم ف إ ن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون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 أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء تتفيا ظلاله عن, عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من د ا ب ة و ا ل م ل ا ئ ك ة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إ ن م ا هو إ ل ه واحد ف إ ي ا ي فارهبوني وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبا أ ف غ ي ر الله تتقون وما بكم من ن ع م ة فمن الله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 بالأنفى ضل و ج ه ه م س و د و ه و و كظيم ي ت ا ل ق و م م ن سوء م ا ب ش ر به أ ي م س ك ه ع ل ى ه و م يدسه في ا ل ت ر ا ب أ ل ا ساء م ا ي ح ك م و ن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 ف إ ذ ا جاء اجلهم لا ي س ت أ خ ر و ن ساعه ولا يستقدمون, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 قبلك فزين ل ه م ا ل ش ي ط ا ن أ ع م ا ل ه فهو م و ل ي ه م ا ل ي و و م ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م و م الاسلاميه اسماء ل الله ا ل اختلفوا ح م ن و ن والله أ ن ز ل من السماء ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن في ذلك ل ا ي ة لقوم يسمعون و إ ن لكم في ا ل أ ن ع ا م ل ع ب ر ة نسقيكم من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 و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 ر ز ق ه م على ما ملكت ا م أ ي م ا ن ه م فهم في ه سواء افابنعمت الله ت ج ح ه د و ن افابنعمت الله ي ج ح ه د و ن والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم وحفدة وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أ َ ف َ ب ِ ا ل ْ ب َ ا ط ِ ل ِ يؤمنون َُُِْ و َ ب ِ ن ِ ع ْ م َ ة ِ الله َِّ هم ُْ يكفرون ََُُْ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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن الغيث الغيث الغيث الغيث الغيث ا و ج ه ر ا ه ل ي س ت و غ ي ا ل ح م د ل ل ه ب ل أ ك ث ر ه م ل ا ي ع ل م ي ث وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه, وهو كل على مولاه اينما يوجه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط م س ت ق ي م هل ي س ت و ي ه و ومن يأمر ب النابلسي ع على د ل وهو ص ت ق م و ل ل ه غيب ا ل س م ا و ا والأرض ت و م الاسلاميه أمر ا س ع ة ك ل ح البصر أو هو أقرب إن الله على كل أقرب أو هو إن ش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 وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها أ واشعارها أ افا ومتاعا الى حين والله ََُّ جعل َََ لكم َُ مما َِّ خلق َََ ظلالا َ وجعل ََََ لكم َُ من َِ الجبال َِِْ أ َ ك ْ ن َ ا ن ا وجعل ََََ لكم, لكم َُ سرابي ََِ لتقيكم ََُُِ الحر َّْ وسرابي َََِ لتقيكم ََُِ ب َْ س َ ك ُ م ْ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 وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ادناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من أ ن ف س ه م وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوه انكافا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أ ن تكون أ م ة هي أ ر ب ى من أ م ة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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ث ب و ت ه ا فتزل ق د م بعد ثبوتها و ت ذ و ق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إ ن ما عند الله هو خير لكم إ ن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 و أ و ل ئ ك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه إ ل ا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا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 ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا, ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من ربك لغفور رحيم بعدها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 انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ان ربك من بعدها لغفور رحيم إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله حنيفه و لم يك ن من المشركين شاكرا ل أ ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى س ر ا ط مستقيم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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صدرك الا بالله